دول ان الله عليه وصحبه اما بعد ايها الاخوه الكرام في هذا قال الله عزوجل ما أعلم وما أعلم ومن آدم بشرية خلق من شيء أتى من صور مخلوق من يوم من يوم أول الشكر والسلام والصلاة والشكر أن أن غلط هذا العقد ماشيته يتمكن كما يتمكن من صحة كما نقول خمسة من صحة كما نقول خمسة وسبعين ثوب من أبودا كأنه يوشكك ويعمل العقب ويفتاد ويعطر يفعل ويعمل ويقصر من غير مما نعيده عما يريده فمن شاء قدر ومن شاء أيها صحيح السؤال أنا دوة هل أخطار ترك حكم الله وقبل الله؟ مثل الله هل أخطار ترك مشيئتي؟ يعني فأنت فلقتل تقع المعصر فلو سعبت أن انك أنك تختار ولا تحبت، كان الضوء لا بين الله إما من الفطره والعاصحة والشرح كل هذا القلق على أن النساء المصدر يريد يشاء ويحب ويرض ويطلب ويطلب أن رضع فإذا كان المطرحل في شكل العاصي أو طب في كلامه إنه العبد الله إشارة يطلب ما باشره من الكفر والفيران يعني ايه يريد أن هذا الدولي المعطر على الله سبحانه وتعالى. الذي يقول صلى الله عليه الكفر والتصليم والتقليل أنا معذور في هذا فلا أحياني الشارح رحمه الله يتواري. هو يعلم النفسي انه لا يريد ان يترك هذا الدين دين مصرينية. لا يريد ان يذوقه، ولو علم الله من نفسي صدقا يوفقك بقوله يقول فلو فرط وتكبر على وجه المكان انه صادق في قوله اني اختار ان لا فعل كلمه وكان ذلك مصر من قبل صدقه في ذلك لو كان الامر كذلك كان هذا توبه لان العبد كان له مصممها ان جازمة عازمة على فعل ما يحبو يحبه يحبه الله الله يحب الله يطلب الشكر الله يحبه منه ويطلب منه الله عز وجل منه ويطلب مصممة على فعل ما يحب الله على طلك ما يكرهه أقبل بيان الإرادة إلى الخير وطلق من صبيب قلبه لقاله الله ووقّو قول الدولة أقبل بيان الإرادة إلى الخير وانصروا على السوق السيئات وكانت تربة النوم من جميع المؤمن كانت ولكن ما المفروض لها بالأخير كان أبعاد الناس عن الاحتجاج به طبيعي. الصدق يلوم نفسه إلى قصر وعنده نفسه إلى قرار النفس الدوامة أقسم ضوير لا اقسم ليوم كثير ولا اقسم من نفس الدوامة نفس الدوامة يلوم صاحبها إذا قصر إلى قرار إذا تمتع خريفا إذا فاتته الاجر والثواب نفس تؤلمها ان علامات صحتك كونه يعادل نفسك كونه يؤلم نفسك ولو طلب المزيف او الميت يهمه فتذكر هذه العبادة والتصديق والتفليم والرسول إلى هذا الضغط ممكن تحقق كلها ليس لك قالوا نفسك ولا من مطايا ومكمدا فليس لك الله قالوا لك على المشيئة بذلك ومن لدى الى الله وأدى إليه واتضب على الله ولذا نقول لكم يعني الله سبحانه وتعالى خلق مشيئة لله وليس المشيئة المطلقة مشيئة مفيدة بعد مشيئة الله وما سنشأون إلا يشاء الله لا يجاء الله رب العالم هل يضر؟ ليس المشيئة المطلقة إن الله سبحانه وتعالى تجعل بين الطريقين الخير ما فيش ما يشترك من هنا طريق من هنا اخترر أنا اخترر ليس هناك شيء. بين هذين الكلمة وهذه النمو English على مشي كل عرض مشي ليست مشي هو فاخر. المشي هو فاخر التي لا تنظر مشيها هي مشي المشاء المشي لا تعترضها به ولا ينظر به الله فلما كانت مشي في العرض أنت أعلم أشياء كهذا كانت مقيدة كانت مقيدة وللالله كانت لشاء أشياء ونحن نقول الفكر والله أنا عايز سيارة بجوار موديل 2014 نقول نحن نكون إليه نكون إليه نكون إليه معازم معازم معازم ما لا يتحقق إلا إلا آراد الله انت بريد الله اليه والله يفعل ما يريد فكم من مريد بشيء ولا تحرك الا اذا اردت رسول الله لو كانت ارادتك مطلقه بمجرد الاراده يتنفذ ويتحقق على ارض ولذلك سؤال واحد من السر فلو كيف اردت رواه أنا عرفتوا بروب بنقض العزائر اليوان وهذا يكون صبر عكس صح؟ إنه يصبح بصورة بصورة حصلوا عكس من الذي نقض هذه من هذه؟ من ججال جانج هذا؟ آه قوي قوي قوي قوي هل كيف لان انا ضعيف وربتي محدوده ومقيده وليست مطلقه فمن هنا يعرف العبد الله ويعرف العبد فقر ولا بد ان يفوض اللهم الناس خلفه قال والوصول الى هذه الدرجه العليه ممكن في حق كل واحد يعني التوبه بل هو واستقومت كمينا الصدق فيها تجربة من عبد الله شوفت الله شوف تصوري تكيدا في إذا عجنا من يضوء الناس شبه ممكن قلنا ما إلى شيء ما وما نصدر لك على التنبر مانك كبار من جورك وما نجي كامل لك من زيزين الحسن الحسن بعضين أقولك على المال التعمولي أن أعمل أنك الخير يعني انت يعني أنت سترة وضرة ها بعد ونتهى وضرت دوومتها عن خير طيب بعد أن تنين من حد دوومتها عن خير بعد نزل ما خلاص خلاص لنا العين ده خلاص خلاص بيرجع بايزه لا لا ذا يكتشل مع الله معه يعني هان قال التنشير على دي ما العرف مش قادر يبقى وتجيده في ميناء وميكان كبير ها بتنشير بالطبا الله ده مدين تنشير نفسك ترجع كما بدك أول أقول لك من على ما القبول العمل الاستمرار على الخير الخير معك هنا أقول إيه؟ وأشارك إلى هذا الفرق اللطيف وقومي على ما شاء الله من ومن المشيئة وذو المشيئة هو العبد العبد أعطار الله مقومات اختيار إن رضي من ومن الخير ما. أنت الآن عندك صحبة صالحه صحبة صالحه صحبة طاضلة دينا وعندك صحبة مشؤومة فاسدة عاصية وفاجرة انت بيالك نطلق وتروح من الصراحين ومن جالس الصراحين استفاد منهم جالسهم وأخذ منهم علوم ذكروا إذا نسي نصحوه او شدوه الى نوع الظهر و الاخرون يعينونه على الشر والفساد المواسعه يجب انت مكلف تميل الى صحبه الصوابين وتترك صحبه السوق و هذا الفرق لطيف وأنه ان شاء الله تعالى أن يعين عبده على فهم ما يحبها الله طيب وشاء شاء من عبده حصل المرض وفاز العبد بكل مرض إذن صاح الطعام معامل من الله والعب تصح المعصية مخضور ولو قلت لكم هذا في إيجاد وفي إعداد وفي إمداد الإمداد أمد المؤمنين وأعانهم طيب الكفار أمسك عنه من فأوكلهم إلى المساق وإذا أوكلهم إلى المساق أوكلهم الضعف معوز الله اذا إذا من فرق الكفار أن الله تعالى أهل الإيمان أنا الجمع, أنا الجمع. أنا. طيب الكفار أمسك عنها يعني بل يعصر من يشاء ويعافي فضلا ويظل من يشاء ويأكل ويأكل عدلا يعني الوسط يقول حصل الوطول وفاز العبد يبقى الوطول طب نقرأ هذا الفرق اللطيف وأنه شاء تعالى أن يعين عبد على فعل ما يحب ما يغضر وشاء بالعبد ذلك الفعل حصل للمطلوب لكن من المباسم؟ العبد من الفاعل؟ العبد من الكاسب؟ العبد يقول حصل مطلوب وفاد العبد بكل مغلوب ومن جميشه تعالى إعادة عبده من أمره خير وحب منه نبعلك ونام الشرق تره لو فعلا لكن ماشى بنفسه عادته وبطي العبد على محطة ربو ايه يهدي العبد او كما هو الله او كما هو على لذلك يطابد منه على مصابه قال الشيخ بعدما أجروا يعني الأجوبة السبيلة والمعارف المحيدة فدونك عيماً الذي فدونك قلنا باسم اسمها لأول مالك خط. خط في مالك أنونك أن خط أنا ذكران البيت في المائح أيوان مائح وذنونك إني رائد الله سيحمده منك ذنونك ذنونك أن خط ذنونك وبد اسم إسم كذا أم، كما نقول علما نقول، أن قلنا اسم الدعاء ينصل إلى معمول به، لما الذي قد أذل بعالم إذا إذا حل فهم لزتي اشار الى أصل يشير إلى الهدى ولله رب الخلق من أبين، وأخذ الابيات وصل الله وصله الله، إلى رحضة جل للأنوق على المصطفى المختار خير البشرية بذلك المتامل ونقول أي دونك أن الدين بخير لماذا عنها؟ سواء كان السؤال سمع أو سؤال عبد الله تعالى كما الظلم من السيد فقحوا كلامه وقال لي فأي ما فهذه الأجولة التي تشير وتبين هذا الأصل وهو أصل القدر الذي هو أحد أصول الإيمان فاتبين الشيء في تفاصيل جوابه هذا الأصل بياناً شافياً وانضمق وناعاً جاوياً لأنه دائم التفصيل والتحقيق في كبال غير هذا الإيمان العظيم جزاء الله عن الإسلام والمسلمين عموماً فهذه الأصول خصوصا أرض الجزاء ورفعوا في أعلى درجات صدقين ونفع برعجون الجميع مصميين آمين إذن أخلى الأداء والأخلاق التي مرض بنا الليل ومن أعجب الأشياء يخلقوا يعني يتعجب الشيخ رحمه الله من التي مشيئه الله عبد الجميع الذي لا يتفوقكم عن ولا يتفوقكم عن الشيئة الله مختالة لأنه ذاكتوا أخضاء وقولك هل أخطار ترك كم هل أخطار عالك، عالك، أخطار كم نفهمين يعني مرضو لازمه يعاني السابق يعاني يقول أنا مجهور وأنا مرور مسايا أحدش كن ما أنت عليه من الدين مباسد هذا يعني سمت قالوا لا اختار فعل الله ولو نبتأ يقول شيخنا ولو نبت هذا الدم فست أبيت أبيت أبيت. فلا ممكن فلا ممكن وذلك مدوع ومسر ومن يحول مين كوينها التنظر من يحول مين كبه مين التنظر ولكنه المتغطب الله سبحانه وتعالى يقصد يديه مننا يدوب نسيب الله ويقصد يديه مننا يدوب نسيب الله على ما شاء الله من مشيئه يعني متوقف على في التوبه وعلى صدق فدونك علم الله بالقل أجبت بك أو جئت به معالم إلى الحمد بفم البريزة يعني أخذ الله لي به بفم البريزة أو ربيعه وفم كذا والسنة أشار إلى أصله أشار إلى أصله وشيء يقول من بدر من خض أفضل حكم من حتي وصل إلى مطر جل جلاله على المصطفى الصالح خير بريدا بعد هذه الشرح اللي بالسابقه شكلت مهمه جدا للغير وفي كده توضح مسألة التطور يقول في فكره كده المتناغمه والمتنوعه تكشف لك مسار التطور يعني الطريق لك يعني في مثال ظهر المصادر المثال يشخص الشيء امامك وتجسد يقول حيث كان المطول من اهم الامور وقد حارت فيه كثير من الانبياء ولم ياتني الى الصواب المعظم كثير من العلماء وكثير منهم ياخذ مسائله على وجه التقليد غير مقتنع بوجه يجمع فيه بين ايمان بشرور وقدر وقدر عند العبد من فعل حقيقه مفاعل هو المنفعه على كسب عند الشيخ رحمه الله حقق هذا المطر في هذا المرض ضد التحقيق وبين فيه الهدى من حتى التوخ الطريق لكن الامثله تزيد البصير وت وتزيل عن الشاك الطالب الحق الريح والخير صور الحير وتزيل عن الشاك الطالب الحق الريح والخير لهذا نقول في ضرب كل المتعلقه هذه المسألة الصيحة المثال الاول الرجل كان من الرجل كان بدر بمثال كان مسلم كان مسلم على ناس كبير على كان قال وصحبه صغير واريد أما تبتدع عما انت عليه اما تدوب الى ربك وتنيب اليه أما علمت ان اعتبر شديد على العاصي فقال المسلم دعني اعتذر تعقيما وليك لو شاء الله لك تاملين ولو ارادت لي غير ذلك لما اقوى منه فقال له الله سبحانه بهذا الاعتذار الكاذب ازداد جهدا يعني يحتج بالقضاء تضعف المعاصي والمعايب وتضاعف ذنبه فإن الله لم يهمك فنداي أهواتي الشيطان وانقادت له نفس الأمور للسوء حيث الشيطان الله ربه قال الشيطان قضى الله قال فَمْ عزتك زَدِكَ لَأُوْهُ يَنَّهُ أَجْمَعِكَ إِلَّا عِبَادِكَ مِنْهُ مِنْهُ فالشيطان دعاك إلى المعاصف أهلتك والله دعاك إلى المعاصف بين بيّن نورك السعادته وسعر ورغبك فيها وضع عليك طريق الشطان من الشيطان حضارك من سلوكها واتباع خطوات الشيطان أخضارك بما تزول بما تعول إليك للعجاب الشريط ورغبك ستلت الضلاغة في الهولى شقوك على السعادة جعل لك قدرة وإرادة تختار ضيما تتمكن بيما من كل ما تريد ولم نجيك على فعل المعاصر نضطرك ولا أجبك ولا ملعك من أخيك فسرقت طريقا الغيب وتركت طريقا الرسل فلا أتلو إلا نفسك أما سمعت ما يقول الداعي لا يوم القيام حين يكون خطيبا فيهم يكون خطيبا فيهم قال الشيطان المقدير الأمر إن الله عليكم على الحق وعقبوا الكتب وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعمتكم لي فلا تنومون ونوموا أهوكسا ما أنا بمصرقكم وما أنتم بمصرقين الآية قال المصرق كيف استطيع ان أقول ما فيه والله هو الذي قدروا عليه وهل يمكنني أن عن قضاء وقدره قال الله نعم يمكنك الخروج ما قال لي فالتوة عما أنت فيه وأنت تعلم علما لا تشك فيه ومن قبل, فرفع قبل الله فارفع قدر الله ثم إن قولك إن المعاصي وقع مني من قدر النفس إن أردت أن الله أجملك عليها حال بينك وبين الطعام فأنت كذب وأول أن يعلم كذبك لفس السوك فإنك تعلم كل الأن أنك لو أردت تركب منه لما فعلتها ولو اردت إرادة تنجى زمان فإنك زبان لفعلتها وقد أقدمت عن معاصر رغبة ومحبة لها دهب وإرادة لا تشك ولا شك غيرك فيها تعالى من نقول لك إنها الله الله وقدره دفع من لو هذا يعني احتجاج واعتناص وليس نفجة فهل تقبل هذا الوضع لو ظلمات الظالمون أن تقمنوا أو تزرع عليكم بالجرع وقال إني أعظر بالقدر فلا تنوني أما يزيبك كلامه هذا حلقا غضبا وتعرف أنه تهجر بك فقال المصري بدا هذا الواقع اعترف المنات واقتنع بالحج والدراغ وخلط وقال الناصر كيف ترضى أن تعامل ربك الذي خضطك وأن أعلم عليك النعمة كبيرة بما لا توقف اي عربيه وكيف من يعني والى رد الظلم ان هذا طابق وقدر بمعنى ان الله عليم بديني اني ساقب عليهم فزي في بر ممكن واحد يغلط هذه المواثيق فضل الله وطلبه يعني يعني نفس مذمورا وممكن يعني أن الله عليم أن هذا سرقه انه سرقه عبد النور هل يساقب عليها يقول وان اردت بطولك انها تطغي وقدرت بمعنى ان الله مني علم مني اني ساقدم عليها واعطاني قدره واراده اتمكن بهما من فعل وانا الذي فعلت المعاصي بما اعطاني ربي من القوى التي مكنني فيها من المعاصي واعلم انه لم يجبرني ولم يفخرني وانما الذي تجرى فقد رجعت الى الحق والصواب واعترفت بأن النار الحجة البالغه على هل المثلون بين مسرف ونصر النصر يفضل المسرق ينصر فالمسرق يقول أنك مجبور مقبور لا تنجي لا تؤهدوني فقال الأولاء من الظالمين قلبك ثم قال انا ظلمت الله لا تفهم. هل تقبل وخلّها أقلّك فكّن كيف تعمل ربك بهذه المعارضة التي لا ترضى أن يعاملك بيأتي المخلوق. المثال الثاني الرجل جاء بعض العلمات قال له أنت رشوداني في لا أمر لا أن جميع حالكم وقضى إلا شاء الله وما وعلى بعد ذلك أنه يتعلي كذلك يا إغاثة وانا ذا بيعمل كذلك شو كنت أقول مشغول وقلت صح أنه أنا, أنا مظهر وعالك أنت العباد مخطارون مريدون ليسوا ملكورين ولا مسيرين قال وانا الذي بيعمل هذا أمر ضروري أمر ضروري عليك هذا يهتم على النفس فلا تستطيع النفس دفعه هذا معنى لا أشق فيه واعتقد انها لا شك في احد ولكن احب طريقته تهديني الى كيفية الجمع بين الامر والله من شيخ السعد موفق غير الله مطلوب الله نظلم انك هذه قلبي مستمر عليه السكر الحرص على نفع المسلمين يقول فقال العالم الجواب المؤمن في هذه المساله انك اذا علمت ان الله خلقك وخلق اعضائك الظاهره والباطنه الامر لا تشك فيه ولا يشك فيه مسلم ومن اعظم الاعضاء الباطنه ان الله جعلك مرينا لكل ما تحب كارها لما تطلب اجمالا وتفصيلا ان الله اعطيته غلطك تقرا جميع ما تريد فعله وتنكف بها عما عم تريد امرك فانت تعتمد اليه ولا تستريح فيه تعرف مع ذلك أنك إذا أردت أمود راضة إنجازمة مؤدة تقتل عليك فعالتها من دون راضة حتى إن الأمود ومستقلت أنك تريد فعلها راضة إنجازمة تقول فيها سأفعل إن شاء الله كذلك كما قال الله تعالى ولا تقولن لأن تاني شيء فعلت ذلك غدا إلا أي شاء الله فإذا اعترفت بذلك كله يعني ربي اعترف بك خلقك وخلق الظاهره والباطنه ومكنك من سل ما تريد بما اعطاه من قدرة وشيعة عند بني تختار فقد جمعت بين الأصلين فهندك النسخة الأحسن من, من دي الطائرة خير هذه حضور خلصت لكن باذن الله خير الحمد لله والحمد وصلت الينا خمس سنوات فبالذات اننا ان شاء الله في طيب نقول ومكنك من كل ما أعطاك من قدرة او شيئا الذي تختار وتفعل او تقرب فقد جمعت من اصلين قدر الله وان افعالك كلها من جسدك وانه ان القصد من وبفضل فبفضل وتيسير وان لم يوكلتك بل وكلتك الى نفسك فلا تلومن الى نفسك ومعرفه هذه المقدمات سهله بسيطه وبنا يحصل لك الاغتناب ففعلت الأدافهم في عمومي قد الله وخطه لأن خالق السبب التام المسبب والخالق للمسبب والسبب التام والله الذي خلقهما وأنت الذي دفعني وإنما الإشكاة لي دعونك الحرم لمطلع أحد أصلي أكثر أنك مجبور على أفعالك هذا دعونك العبد أن يعدينك معه أن و هذا يعمل يا اخوانه جعل من الله يسكنه يعلم الضروره كما سوى قضيه فقال طلب السائل المستفسد و قد وضعت المساله و الا اشكره فيه علمت بان الله خلقني و خلق جميعا صادق و صابر و الاسباب التي اتمكن بها من الافعال و انا الذي افعله الضيق ان ساعدني الله بتوفيق و اعصي و كذلك ان سبحان الله اذا من الله عليكم الحمد وإن كانت مهاره الامداد وعرفت العلم لا بد يركز في نقطه الامداد الامداد يقتضي طالب قال العالم ازيدك ايضا وبيانا لهذا السؤال قال الله خيار المؤمنين ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينهم في, في الملوك وكما يلي المرء الله بسطه فَلَمْ فلم يقل ولكن الله افضلكم عليه على الايمان حبب الى اهل ولكنه تعالى لما علم حاله النفس انها ظالمه جاهله اماره بالسوء لطف بمؤمن حبب اليهم الى قلوره بالايمان وزينه لما بعث بالقرون لما جعلت القرون من هذه الاوصاف الجميلة ولما ثور إليه الكفر الرسول الاصياد انصرفوا عنها بكلمات الله ان هذا لطف وكرم هذا من شاء ويعاقب ها فضلا منه سبحانه واما الاخرون فلما جاء له من هذا اللطف؟ امسك عنه ولا كان حارب اختيارهم بميلهم ورغبتهم وكانوا السبب في حيث كان كان متصل حيث عليك عرض عليهم عرض عليهم الخير ورفضوا وانترضوا لهم والغيت اختاروه واختاروه فلولاهم أهل لولهم نعم حسن فلولهم الله متولى متولى بأول ولو كل علي فالحجة كبيرة لله على الإيمان كله قل لله حجة البالغه فلو شاء لعدام لعدام الأزم وأزينه أيضا هو ايضا أيضا وحظايا ومعيان ألست كفرق ويفرق كل أحد غير حركة المرتعز بغير السيارة وعليك السلام وبين حركة والكاتب باختيار وتعلم ان الاخير فعل, فعل العبد حقيقي والاول مقصور عليه هو المرتعش لشيخوخه او مرض يقول والاول مقصور عليه يعني مرتعش ليس بغيرهم يقولون الحركة لا حراميه وما اشمل ذلك ومن الحركات التي من هذا النوع هو طيب ولكن بين الحركة يكون والحركة المطعم فمن اجل المطعم الذي يجب ان يكون هذا المطعم الذي يجب ان يكون هذا المطعم الذي هذا المطعم الذي يجب ان يكون هذا المطعم هذا المطعم الذي يجب هذا المطعم الذي خمسة وستين. تمام. وقال الرضي الله يعينه. الله قد عني كل إشكال واقتنعت بذلك غير تدني. من يقصد بهذا. المجبور والمشترك. المجبور جاء حركة ممتاز. شيخوخة أمر. بل <تصفيق> نقول او وخذ اخذه هكذا من اعلى طارق اخذ اخذ والطار او قوم من فوق هذا طارق اختيار منه هل هو كرمه انتحر بنفسه واختار هذا بنفسه وقفز من اعلى طارق بنفسه هل هما سواء ايش بالسوالا يقول كذلك ان تفرق بين فعل المظبوط الرجل كان رجل في المسطر هل مثل تفيط الرجل الجبير كان الرجل قد غلب الجبر والقدرة والرب العظيمه يعني يقول الله سبحانه تعالى انا قد شيت انا مظلوم والذي يظلمني الله الله والذي يقهرني رب الله ولا كان لي فعل والله حقيقه فكان اعتقد القدر ان كل جليل وحقيقي كل جليل من الأفعال وكل حقير من الأفعال حتى اله من الحال الى الاستهتار مسر في المعاصي وانتهاك اصلاب المعاصي وكلما نصح وليب على افعاله جعل القدر حجه له في كل وكان الله صاحب يعذلك يعني يعنفك وينصحهم عن هذه المطالبه التي تخالف العقل والنقد والحس ولا يزيده العهد الا كان صاحبه ينتظر طيب وينتجز المرسى في انجاز القرآن مختص به، وتتعلم كان هذا الجمري صاحب ضربه له أموال المناوعة قد وكل علي المكناة العمله في وقت متقارب أن جاءه صاحبه ماشيه وقال إن الماشيه هذكت وتلبت لاني في الأرض جدبه ليس فيها عوض افضل وقال له فعلت ذلك أن تعلم ان الارض اليونانيه مقصره فما عوضك من ذلك فقال قضاه الله قضاه اشرب هذا جميل وكان ممتلئا غضبا قبل ذلك فزاد غضبا من هذا الكلام اشترط غضبه وكان تقطع من هذا الاعتذار وجاء صاحب البضاعة، وقال إني سلكت الطريق المفروض، وقطع المال، قطع الطريق، فقال له كيف تسلك، هذا الطريق المفروض؟ عينك على أنه مفروض، وتطرق الطريق الآمن الذي لا تشك في أمنه، فاجاب بمثل جواب الراعي للمشية، وعمل معه هو ذنبي، ما عمله ما مع ثم جاءه وكيل على تربيه اولاده وحفظهم وقال إني امركم أن ينزلوا في البئر الفلانيه يتعلموا ليتعلموا السباحه وقال وقذفوا بعد ذلك وأنت تعلم أنهم يحسنون السباحه السناب والبئر المغفوره تعلم أن ماء غزير فكيف تترك منزل لم يعد لهم وانت لست معهم وصلى كذا قضى الله فغضب غضبا لا, لا يشبر الغضب على الأولين وكاد الغضبا يقفر وكل واحد من أولئي دمين وكلهم على ما ذكرنا إذن الغضب عليهم إذا قلت لهم هذا فحين يجب كان الأصحاب دائما لصحاب يا عاد منك يا كلام حيث قبلت أولئي المصفرين في هذا الغضب البنية ولم بتعضلوا حين اعتذروا من طبع. بل زاد هذا الأقضاء في جنبك عندك وأنت مع ربك في أحوالك من قد سلكت مسلكه لكم الله نفس الشيء فإن كان لك أعضاء فهم تبقوا لها أعضاء وأعضاء قلت أنت معضرات فهم معضرون وإن كانت أعضاءهم تشبيل تحكم مستيزاء فكيف ضرنا أن تكون مع ربك هكذا تحكم مستيزاء واستخدار وتماني. فانتبه جبريل الى الفي وفين فين لما انتبه وصحرت بعدما كان غارقا في كلوه وقال الحمد لله الذي انقذني مما كنت فيه وجعل لي موضع تقدير من هذه الوقعه التي وقعت لي فيه ولمست فيها غلط الفاحش والآن اعتقد ان ما حصل لي من معبه نهايه الطرق اعظم عندي من هذه المصايب دي شوف ازاي ايه الاول ظهور تذهب، تذهب، لكن المهم اهتدي شو الزيد؟ قال أن ما حصل لي من نعمة لداء إلى الحق أعظم عندي من هذه المصايب الكبيرة كما اتحققت فيها كما اتحققت فيها قولون علي وعسى أنت مدروا شيئا ووخيروا لكم وعسى أنت حكم شيئا ووشدوا لكم والله يعلم أنت لا المثال هو مخاصمه بين الطبري والجبري طار الخصام بين الطبري يعتقد ان افعال بلد يتعلق تتعرض الله وبين الجبري يعتقد ضد ذلك انهم مجبورون على واقعهم من غير اختيار سنين لانهما متباعدان بين الضربين اللطيف القبري زي المعتزل والجبري زي الجبري المصفى هذا بالطرف وهذا بالطرف قالت ارتبط على التحرك الى عام من علماء السنه يعرفاني كمال معرفه وكمال بينهم يعني القضياء لهم حكماني فقال للصري ليعرفون منكم علي مطالة ولكم علي أن أغفقت الحكم بينكم وأن أردت ما معكم لواحد من الباطن وأذبت ما معهم للحق فقال القضاء بالألا أقول إن الله حكم العالم لا يقوم من إجازة أحد ونحن نقول لهم يجنون مجنون يقول لهم بعد يضرب أنه لا أفعال العصار والله خاضر كل شيء، والعصر من فعل قال ومن مقتضى إذ بذل لهذا الأصل أن ينزل ربي على أن تكون التواقس الواتعة من العباد واتعة المشيئة من العباد والذي نجل عليه والذي يفعله استقلاله ودلني على هذا جميع النصوص التالي على أن الله ليس أضار بالعباد وإذ قال ضار الله وأنه حكم من عزم. لأن فعل مشيئته لأفعالهم ثم تعذيبهم عليها قرض من جانب ظلم من جانب لبته إلى مشيئة الله وظلم من جانب كيفات تعذيب على أمر واجب إشآه وقدروا عذلهم انهم الذين فعلوا وبشروا وكسبوا ورغبوا ومالوا ثم لو قلت إنها وقعت حتى مشيئة الله لبطلوا بذلك أمر الله لهم. لذلك يغض الطرف. أنا ما رأيت السلام من, المحبور المحبور المحبور. من هذا الموضوع. المحظور، المحظور. إلا بهذا الطريقة العظيمة التي نقول، التي تضع قصوراً على نفسه بالله، على نفسه بالله. لكلمة القدر الذين هم معجزة. هذا الجريء، أنا أقول إن الله على كل شيء قدير. شوف كل واحد بيجيب شو؟ والعالم يفصل بين هذا وهذا. إن الله على كل شيء قدير. أنتم تعرفون أن النصوص معتزلة العدل والعدل عندهم أن الله يأخذ المعاصي. إن العبد من الله من المعاصي إذا إلا ضده. فعلى الله طريف إني حالهم فضول على الناس فلا تضلل منهم. طيب كل جري على قول إن الله على كل شيء قدير والنقص على كل شيء. إنه ما شاء الله كان وما لم يشأل بكم قضايا لا يمكن مسلماً أن ينكرها ولا لا تعفيها هذا عموماً لا يخرج عنه حادثة ومن أعضل العباد من تعاضل عاصر غيرنا إلا أن خالجة من قدرة الله وعجياته لما ذلك قديراً على كل شيء شوف القذر مع حقه البطر الجبري ما حقه البطر السنة يأخذ الحق من هنا ومن هنا بيطرق البطل هذا وبيطرق البطل ذاك والقاضي بينظر من بيشوف الجبر بيشوف شيء جه ثاني والجبر برضه نفس الشيء نظرة العول ليس نظرة البصير بيشوف حاجه وبيشوف شيء حاجة ثاني السن ينظر نظرة البصير يرى مصص كلها ويجمع بينها ويعني بينها ولا تعارض يقول. لم يكن الا قديرا يقول فلو أن أريد أن يكون قدرة ومشيئته لم يكن إلا قديرا على كل شيء ولا قد يكون كل شيء ومقتضى ذلك أن العداد مجمورون على أفعالهم غير المخدرين له أنهم لو اصداروها وفعلوها حقيقة لأخرجت عن مشيئته الله وكبرت فتعين الطول بالضبط وأنهم مذكرون ومفسرون على أفعالهم وقد نفذت فيهم مشيئة الله وصرفت صرفته من العراق وصرفته على قولها هذا الادعاء خصوصا في تدعيم قول الله ومشيئته وقدرته واني لو فتحت في العدد فيها الحقيقه الثالث لاشرح هذا القصه قصه عن مشيئه الله وقدرته فقال الحاكم السمني لقد وضح, و... وضح كل واحد منكم الجماعه بذاته توضيح واستدل كل واحد منكم الجماعه بادله لا يمكن منازع فيها بكثرتها والضيحة ولكن كل منكم لم يضر مسألة من جميعنا بل لحظة جانبا وعمل عن جانب أخر وكثير من الأغلاط يأتي من هذا السبب وسأعكم بينهما بحكم استمدوا على الثامن السنة شوف الحكم التاضي بحكمة الخصمان من الأمان واستمد إلى العقد والفطر وسأطمع كل واحد منكم إن كانت تصل طلب الحكمة أما عن تعي والتدبير، فأصبت القول إن فعل عمل كلها من تسبيل، وكلها من فعله، فعطواها معصيها وغيرها من أفعاله، في استجلالك عليها لأن الله للسماء والضباب إليه، وأصبت في ت تب... وأصبت في تبرير، ها؟ عندكوا كلمة أنه... تبرير؟ إيه، وأصبت في تبرير القول من يلزم منه بسقاط أمره النهي. وهو الجر ولكنك اخطات خطرا كبيرا حيث زعمت ان الله قدرتك لا تعلم القادر بافعالك حيث اصبح في موضع واخطات في موضعك فلفيت عمومات الصور الداله على هذا الاصل وظننت ان اثبات عموم الارض والمشيئه بالله ينفي كون الافعال الصوتيه والعباد تكون من ومن كسبه هذا الله غلط بعض بل مو من عاد يثبت لله تعالى انه خلق كل شيء من الاعانه والابصار والأفعال وانه مع ذلك الافعال صادره دينه محقق واما انت ايها الجميع فلقد اصبت بافماتك ان ضار كل شيء قديم وانه ضار كل شيء وانه ما شاء الله كان وجب وجوده أن يكون وما لم يشا لم يكن واصبت بهذا الاستدلال لكنك أخطأت خطأ كبيرا حيث زعمت ان من لازم إفادة عموم مشيئة ان العبد مذكور على أفعاله لم تقع بمشيئتك وبردت ان إفادة عموم القدر يبطلئك أن تقول هذا الطرق ثم قال السمعين أيضا هنا لقد كان كل منكم طرل ممزوجا لحقه بباطله وسأحكم بينكم بحكم لتضمن إفادة ما مع كل منكما من حق ويبطل مع كل منكما من باطله فقد على هذا الحكم عدة نصوص. من قوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا ان يشاء الله رب العالمين هذه الآن كلمة حكمت بين فإن الله يعني الآية في الأحلى هنا لا يجب عنه في باب وطلع القدر وطلع على القدريه والجبريه في أنواع كما قلنا قوله تعالى إن الله لا يغفر ان يشرك به ويوفر ما دون ذلك بمن يشاء بسطول أهل السنة معناه يرد فيها رد عن غوالي المجاة والمعتذرة والجابرية المجاة والجابرية وقلنا التي فيها ليس كوزي شيء السميع المصير معنا كذلك معناه وفيها رد على من جهة إذا قول تعالى لمن شعرون وما يستطيع وما تشاؤون إلا ان شاء الله رب العالمين يرد على جبريه القطرية في أنوح ليه وما تشاؤون أثبت ما شاء العبد والرق. طيب فيها رد على جبريه الجبري كل من يشاء لما يشاء طيب الا ان شاء الله إن رب العالمين في اثبات عموم وسيئة الله سبحانه وتعالى وأن أفعال عباد داخله في وسيئة الله وان كانت تضاف اليهم لانها كسب لهم وفعل لهم وعمل لهم قال هذه الايه الكريمه حكمت بينكم فان الله انفجر عبد مشيئه بما يفعل ويسرق الصراط المستطيع او يدع باختيارهم مشيئته واخبر ان مشيئه العبد نابعه اتابعه لمشيئه الله غير خارجه عنها فمشيئه الله عامه لا خز على شيء ومع ذلك العباد هم الذين يعملون ويطيعون ويعصون ولكن هذا والذي يجب عليه النصوص هناك من ولكن يكون وهو الذي يدل عليه هناك والحس هناك الله الله سنه هناك سنه ما فيه من جميع هناك سنه هناك سنه هناك سنه وكل سنه يعترف منه؟ ان الله خلق مدرسة العبد ومشيئه كما خالق جميع القواه الظاهر والظاهر فإذا اتفقوما على هذا القول الذي هو بما عرف من بدايه النصوص الشرعيه عليه انا والمعقول محسوس عاد الامر الى المخاطر فليتفرق كل يكون من الخط الذي معه وليعترف بالحق الذي معصيه به ليتبرا مع الجميع بن ان العبد مذكور مذكور على افعاله وليعترف انها واقعه بكثره وفعل فيه. ولكن يجب ان يكون هذا المستقيم ويكون هذا المستقيم ويكون هذا المستقيم الذي يجب ان يكون هذا الله الذي يكون هذا المستقيم الذي يكون هذا الذي يكون هذا المستقيم الذي يكون هذا المستقيم الذي يكون هذا المستقيم الذي يكون هذا المستقيم الذي يكون المستقيم المثال الخامس والأخير قرب الذي يكون هذا المستقيم الذي يكون هذا الأشياء الذي يكون الله وقدره فالله تعالى يقصد ورزق من يشاء ويرده ولكل أمة اجل فاذا جاء اجلهم لا يستغفلون ساعة ولا يستغفلون فهذا أمورنا ضيب فيه ولا شك ومع ذلك هي أيضا غيرها لا أسباب دينين وأسباب طبعيها ما فيها والأسباب تبع قضاء الله وآخر ولو كان شيء سابق القدر القضاء القضاء. القضاء القضاء من الأسباب أسباب العين قوتها منفوذها ولكن يجب ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان يجب ان ليس هذا المكان ولا ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان ان يكون هذا اي يطلع الله فليصل لله وذلك أن الله يجاهزه في عبد المزيد سعمله فمن الله رحمه وصلا الله وصل الله أجل ورزقه وصلا حقيقيا وضده رحمه قطعه الله في اجله وفي رزقه قال الله تعالى ومن يطلق الله يجعل له مخرجا ويزق من حيث لا يحتزق ومن أسباك الإنية قد طول العمر الباغل وبغض للعباد تذغي سريع المصير والظلم لا يطهر الله عنه قط وقد يعقب عاجلا بقصر العمر ومن الاسباب الدنييه عدم الرزق المعاملات المحرمه كثيرا والغش وغله والنزف البطن وصاحبه يغمره فليعلم انها فس علي عليك للرزق ولهذا تجرى عليه الله تعالى عاملهم في نطيق قصر قال تعالى يمحق الله ربا ويربس صبقات فالمعاملة تمحق صاحبها تمحق ماله. اللبه وإن تمتع به في وإن الربا فالربا وإن كهر إلى يعني إلى الطيبة أنا أطلة قال فما قالوا إلا نعطب الطيبة كما أنه متصدق الله له من أبواب الرسمة لا يكتمح على الضيف كما تدبي على السنان ما نقص الصدفة في الميمان بل تزيده بل تزيده بل تزيده يعني من أكبر أسباب الراحة مع ما على صعيدنا لهم ومن أسباب العذر أصل الطبيعيه الطبيعية لما تقولك والمرض والعمي والاصطم سبب يطوله كما أن الأمراض بانواعها سبب لها للتصل والمسكن والمطع إذا كان الصبيح الطيبة الهواء صارت من أسباب عبيط أهلها وطول عمالي والعكس العكس البطاع التي هي المناخ والهواء أو البطاع وبيع سبب مفصل عظم كما هو شاهد والتوقير عن المخاطر والمهالك واستعمال اسباب الوقيع فائدتها في طول عمر الظاهر والالقاء بنفسك التهلكه وسلوك المخاطر وكل امن في خطر سبب الغالب منها لك والامثله في هذا كثيره ومن اسباب المتيح حصول الرزق وسعتك استعمال مكاسب النافعه وهي كثيره متنوعه كل احد يناسب له من ما يوافقه ويحسنه ويليق بحاله كما قال تعالى والذي اجعل لكم الأرض دلولاً فمسوا في ملاكرها وكلوا من رزقه وإليه الجشور فاذكروا في هذا العمل جميع الأسباب النار كذلك قولوا تعالوا يا أيها دليل منهم أبوكم الطيبات بما كسبتم ومما أغرضنا لكم للأرض لضيذ ذلك من الأيان كل هذه الأمور تابعة من أضرنا وخدرنا فإن الله على قدر الأمور بأسفل منها فالأسباب المسفبات مقرأي من القدر لهذا المقام النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أرأيت أدوية لتدعى بها وتقال بندقطيها ورقاً تستطيها هل أردت من قضاء الله وقدر شيئاً؟ وقال من قضاء وكذلك الأدية المتنوعة سبب كبير من مطلوب الدعاء لا من الدعاء سلاح الضوية قالوا السلامه من المروح وقد أمر الله الدعاء وعد المعزمة ومع نفس والتجاره كلها دخلت في القضاء والقضاء قد جمع النبي عليه الصلاه والسلام الامر بالعمل بكل لسبب الله على بالله كما ذبت الصحيح موضوعا احرص على ما ينفع، واستعن بالله ولا تعجز. ولا تقول يعني لو اني بعد كذا لكان كذا فإن فان لم تنفع عمل الشفاعه احرص على ما ينفع المهم الطويل خير وحب إلى ضد المهم الله عمي الله فهذا أمر من الغيس على أسباب النبيعة الدين والدنيا وعلى استعادة بالله لأنها بالاستقامة وذلك لأنه بالألاق من احد أمور ثلاث لأن أحد أمور ثلاث إما لا يحرص عن أمور نبيعة فليكسر عنها وربما يستمر الغض او هو بها ولكن يتلك على حوره قوة وينظر الى الاسباب ويعلم دين عبدال بالدنيا وينتظر عن مسببها او لا يشترط بالاسباب النافعة وجمعنا انه متوكل بل هو متوكل يزعم انه متوكل على الله أن التوكل يكون الا بعد العمل التوكل يروى تفوض الامر الى الله على اخذ الاسباب قال بعد العمل بالاسباب هذا الحبيب بين صلى الله عليه وسلم الطرق النافعه العباد ننتظر على هذا لانه يحصل النبي المقصود لو أطلع أراداً ها؟ لما انتهينا فليك النوفي صارت, صارت ولم يطلعني وهذا يدلكم على علمه السيارة وقلبه الذي لا يعرف ال الكفر إلا إلى أرض والله يعلم صلى الله عليه وسلم وآله وسلم هذا ذلك ومتباو عبد رحمة النصر بن عبد الله آل ساعدين ونفر الله له ونفر الله فيه ونفر اواعينا ان شاء الله مع الكتاب الاخر وسانبيكم بالموعد ان شاء الله المرسول كتاب لاميه بالخطاب الحمد لله ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سبحانه وتعالى الحمد لله الذي التزمه من عبده